ترصد به ريب المنون لعام 1425 للهجره الله اكبر بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم